فلا, يذاد فلا يذادن رجل ل يذادن كما يذاد حوضي عن بسم ع بعدك ي أناديهم ر الضال ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال بدلوا هلم هلم هلم إنهم قد بدلوا بعدك فأقول ف ح فسحقا فسحقا ق ا س ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى ا ل م ق ب ر ة هذه ا ل ك ل م ة ا ل م ق ب ر ة م ث ل ث ة العين في ل غ ة العرب فيقال هذه م ق ب ر ة وهذه م ق ب ر ة وهذه م ق ب ر ة والمقبره ة ذ ه على وزن مفعله وهذا الوزن من أ و ز ا ن المصادر وفي الوقت نفسه من أ و ز ا ن ظرف الزمان وظرف المكان وهو وزن المفعال والمفعيل يقول ابن مالك رحمه الله من ذي الثلاثة لا يفعل ل هذا تب مفعل لمصدرنا وما عمل فيه قد ه هذا هذا الباب تنتظمه أ ر ب ع قواعد أ ر ب ع قواعد هذه تنتظم ق و اصوله ع د ه تنتظم أ لكن طبعا الاستثناءات تحفظ ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى في باب المفعل ا ل آ ن هذا الوزن يدل على المصدر ويدل على ظرف الزمان ويدل على ظرف المكان لكن كيف يصع ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى في هذا الباب أ ن كل فعل ثلاثي مضارعه ليس مكسور العين مضارعه مكسور مضارعه ماذا مضارعه إما مفتوح العين أو مضموم اسمه العين لا هذا, هذا النوع العين العين هذا النوع يعني على يفعيله يعني يعني ليس يأتي يأتي يكون وزن أو يعني يكون مصدره, يكون مصدره الميمي وظرف زمانه وظرف مكانه على وزن مفعل مثلا خرج يخرج فتقول خرج يخرج مخرجا هذا مصدر ك أ ن ك تقول خروجا مخرجا زمن خروجه مخرجا مكان خروجه واضح هذا. هذه قاعدة الأولى هذا قاعدة القاعدة الثانية الفعل الثلاثي المفعل هذه الواوي الفاء. هذا الفعل و و ا ا ي ل ا هذا ء ا الثلاثي ا ا ا ن ي ة ف ع ل ل ل ا ث المعتل اللام هذا الفعل الواوي ا ل المعتل... مصدره ع الفعل المعتل ت ل الثلاثي اللام م الميمي وظرف الزمان وظرف المكان أ ي ض ا على وزن ما فعل وهذا سواء أ ك ا ن مضارعه مكسور العين أ و مفتوحه أو ض م او ز ن ي مضمها ف الفعل الثلاثي الفاء ع القاعدة وعدى ل الثالثة الثلاثي واوي و وغيرى إلى آه آه وحيمة وحيمة قلت ه ذ يكون مصدره ومصدره ا س زمانه وزن واسم مكانه مفعيل معتل اللام ومكسور المضارع والرابع القاعدة الرابعة الفعل الثلاثي واوي الفائ العين هي هذا فيه وغير على في ف غير ت ي يكون ل م ص على وزن مفعل ي وظرف ز مكانه ا ن ه وظرف م على وزن مفعيل هذه, هذه القواعد الأربعة تنتظم تجمع لكم هذا الباب وهذه ج م ع ه ابن مالك في لم ياتي في ثلاثه ابيات يقول من ذي ا ل ث ل ا ث ة من فعل ا ل ث ل ا ث لا يفعل له ليس له يفعل في المضارع يعني ليس مضارعه على وزن يفعل من ذي ا ل ث ل ا ث ة لا يفعل له إ ي ت ي بمفعل ا لمصدر أ و ما فيه قد عمل لمصدر أ و مافي ه ق د ع م ل المصدر ي ع ن ي ظ ر ف ا ل زمن أ و رفل ا مكان اطيب م ف ع ل اي كاذكا مرتلو ل م م و لكن اي كاذي ث ا ن ي ة ا ل ف ع ل ا ل م ع ت ل ا ل ل ا م م ط ل ك ا يعني سواء أ ك ا ن م ض ا ر ع ه مكسور ا ل ع ي ن ي او غير مكسورها أ و غير مكسورها هذا أ ي ض ا مصدر هو رفل زمني او ر ف مكاني ا ز ن ي م ف ع ل ك ذ ا ك م ع ت ل ل ا م م ط ت ل ك ا و إ ذ ا ا ل فكان و و و ف ك س ر م ط ت ل ك ا ح ص ل ا كاذي ث ا ل ث ة إ ذ ا كان الفعل واوي الفائي فهذا له المفعل في المصدر وظرف ا ل ز م ن وظرف المكان ثم ه ن ادرج أ م س أ ل ة م ع ت ر ض ة إ ذ ا ا ج د م ا عندك فعل واوي الفائي ومعتل ا لامك ل و ق ع ه ذ ا يدخل في القاعدة الثانية القاعدة الثالثة أم فهمتم تجاهل ك ا ع د ة ق ا ل هو ولا ي ؤ ث ر كونواوي ا ل فان اذا م ع ت ل ا ل ا م فتل ح ق ه ب ا ل م ع ت ل ل ا م ولا ي ؤ ث ر كونواوي ا ل فان اذا م ع ت ل ا ل ا م كمولن فرع ست ق و ي ل ة مولن هذا من و ل ي ا و ق ا ع د ة ا ل رابع ة و م ا س و ى ذ ا ك م ك س و ر ف ي غ ي ر ذ ا انا هفتح م ص د ر ا و س و ا هكسر ا فتح في ا ل مصدر وكسر ي في سوى المصدر ظرف الزمان والمكان إ ذ ا جئنا لهذا الفعل هذا, هذا, الاسم الذي هذا الاسم هو م ق ب ر ة اشتق من فعل قبره اي دفنه ذ ا الفعل له لغتان في المضارع له مضارع بالكسر تقول وله مضارع بالضب مضارع مضارع كضرب يضرب قبرة يقبير قبرة يقبير كنسار تقول قبر كنصر ينصر على ا لغه آ ن هذا الذي ذكرت لكم على ل ضم المضارع ق ب ر ه ي ق ب ر يكون الآن ا ل مقبره ة ذ ه ا ل م ق ص و د ب ه ا ظ ر ف المكان مكان الإقبار على لغه الضم في المضارع يكون قياس ظرف المكان هو م ق ب ر ة فيكون الضم والكسر شاذين ويكون ا ل قياس الفتح وعلى وجه كسر عين مضارع على لغه ض ا ر ب يضرب قبار ي ق ب ر ه يقبر ك و ن ي ا س فيكون ا ل م ا ن هذه ت ك ا ل قياس ا الرابعة ع د ة و ك و ن ل ق ي ا ظرف ي المكان م ق ب ر ة فيكون الضم والفتح شاذين فالضم شاذ على كل حال وعلى وجه الكسر فالفتح شاذ وعلى وجه الضم فالكسر شاذ ومن اللطائف هنا أ ن ا ل م غ ا ر ب ة يطلقون عليها ى المقبرة ط ل ل ق و ن ع ي لفظ ا ل ر و ض ة تفاؤلا أ ن تكون تلك القبور رياضا من رياض ا ل ج ن ة ن س أ ل الله أ ن يجعلها كذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى المقابر ب ر ة ه ذ فيه مشروعية زيارة م ا ا ل ق وبالنسبة للرجال العلماء لم يختلف العلماء في استحباب ز ي ا ر ة المقابر لهم وقد ر و ا مسلم عن ب ر ي د ة بن الحصيب ا ل أ س ل م ي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور فزروها و ونهيتكم عن شرب النبيذ إ ل ا في سقاء فاشربوا في ا ل أ س ق ي ة كلها ولا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم ا ل أ ض ا ح ي فوق ثلاث ف أ م س ك و ا ما بدا لكم وفي ر و ا ي ة ل أ ب ي داود نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور فزوروها ولتزدكم ا زيارتها خيرا وقد روى ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ب ي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور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 وانا ان شاء الله بكم لاحقون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع اسال الله العافيه لنا ولكم وروى بن عبد البر ان عليا رضي الله عنه كان اذا اتى المقابر يزورها يقول يا اهل القبور اخبرونا بخبركم اما خبركم قبلنا فالنساء قد تزوجن والمال قد قسم والمساكن قد سكنها قوم غيركم ثم يقول والله لو نطقوا لقالوا ما وجدنا زادا خيرا من التقوى وذكر ابن عبد البر الحسن البصري رحمه الله كان إ ذ ا أ ت ى المقابر يقول اللهم رب هذه ا ل أ ج س ا د ا ل ب ا ل ي ة والعظام ا ل ن خ ر ة التي خرجت من الدنيا وهي بك م ؤ م ن ة اللهم أ د خ ل عليهم روحا منك وسلاما مني وذكروا أ ن ع ل ي رضي الله عنه أ ش ر ف على م ق ب ر ة فقال السلام عليكم أ ه ل الديار ا ل م و ح ش ة والمحال ا ل م ق ف ر ة أ ن ت م لنا سلف ونحن لكم تبع وبكم عما قليل لاحقون اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم طوبى لمن قنع بالكفاف وعمل للحساب واستعد للرحيل ورضي في كل أ ح و ا ل ه عن الله تعالى أ ت ي ت القبور فناديتها ف أ ي ن المعظم والمحتقر و أ ي ن المذل بسلطانه و أ ي ن المزكى إ ذ ا م ف ت خ ر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو معالم تلك الصور ف ي اما سائلي عن أناس ض و أما لك فيما مضى معتبر لك ز ي ا ر ة القبور للنساء فهذه محل خلاف بين الفقهاء ذهب الجمهور ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة إ ل ى أ ن ز ي ا ر ة القبور للنساء م ش ر و ع ة ل ه م وذهب ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة إ ل ى أ ن ه ا حرام عليهن ه ا حرام ما رواه مسلم عن ب ر ي د ة رضي الله عنه هذا الحديث الذي ذكرت لكم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور فزوروها قالوا هذا خطاب عام يشمل الذكور و ا ل إ ن ا ث واستدلوا كذلك بما رواه الحاكم عن ابن أ ب ي م ل ي ك ق ان ل ع ابن أبي مليكة أن مليكة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ت ت من ا ل م ق ب ر ة فقلت لها يا أ م المؤمنين من أ ي ن أ ق ب ل ت ي فقالت من قبر أ خ ي عبد الرحمن بن أ ب ي بكر فقلت لها أ و ل ي س كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ز ي ا ر ة المقابر قالت نعم كان ن ه ى ثم أ م ر بزيارتها واستدلوك ا ذلك بما رواه مسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهو حديث طويل وفي آ خ ر ه أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول ل ل أ م و ا ت فقال قولي لهم السلام عليكم ع ل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء ويرحم الله المستقدمين منا و ا ل م س ت أ خ ر ي ن و إ ن ا إ ن شاء الله بكم للاحقون واستدلوا رواه وسلم بما البخاري مالك الله قال النبي الله أنس كذلك صلى عليه بن مر رضي عنه عن على مرأة قاعدة عند مرأة قبر ولكن ه ي تبكي ف ق ا لها اتق الله وقال العلماء اتق واصبر لم ي ن ر عليها ع جلوسها د القبر وإنما ر م أ هؤلاء ا الله وبالصبر بتقوى ولكن ه الذين يقولون بجواز هذه ا ل ز ي ا ر ة للنساء يقولون إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة تفعل ما لا ينبغي عند القبور من النواح ومن الصياح ومن التعداد ومن لاعتراض على قضاء الله فهذه تمنع من ز ي ا ر ة المقابر وكذلك قال القرطبي ا ل أ ن د ل س ي المالكي تمنع من ك ث ر ة ز ي ا ر ة المقابر تمنع المرأة من كثرة الزيارة لأن من زيارة المقابر لأن الزيارة الاكثار زيارة يقول كثرة فيه هو فيه التبرج وفيه ا ل ش ه ر ة بذلك وفيه التشبه بما بمن يلازم القبور تعظيما لها وفيه ت ض ي ع لحقوق الزوج إ ل ى آ خ ر ما قال مستنبطا كل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعن الله زوارات القبور وزوارات جمع زواره وزور لوز ن فعاله هذه ص ي غ ة م ب ا ل غ ة أ م ا ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة التحريم فقد استدلوا بما رواه الترمذي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور ومذهب الجمهور أ ص ح و أ ن ز ي ا ر ة المقابر م ش ر و ع ة للرجال والنساء معا و أ م ا الحديث الذي استدلوا به اعني حديث أ ب ي ه ر ي ر ة فهذا فيه خلاف في تصحيحه بهذا اللفظ أعني لفظة لعن الله ل زائرات ا ق ب وطبعا ر وأكثر زوارات القبور وإنما أنه المحدثين لا بهذا اللفظ الله على بلفظ لعن يصح يصح نفي ا ل م ب ا ل غ ة لا يلزم منه نفي أ ص ل الجواز وعلى التقدير ب أ ن هذا اللفظ يصح إ ن م ا يحمل على الوقت الذي كان النهي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم النهي الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور والذي دل عليه قول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما س أ ل ه ا ابن أ ب ي مليكه اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ز ي ا ر ة القبور قالت نعم كان ن ه ى ثم أ م ر بزيارتها ومما يؤيد مذهب الجمهور أ ن ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا شرعت ز ي ا ر ة القبور هي ع ل ة تصلح للرجال وتصلح للنساء وهي إ ذ م ا ع العين وترقيق القلب والتذكير ب ا ل آ خ ر ة وهذه لا يختص بها الرجل دون المراه أ أن ة نعم رسول ل ل صلى الله ع ل ل ي ه و س م خرج إلى المقبرة إلى فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين فقال فيه فيه الله صلى الله السلام هذا التسليم الأحياء الأموات وهذا رسول صلى عليه وسلم السلام عليكم هذا فيه مشروعية التسليم على الأحياء وعلى مشروعية أ ن من مر ب م ق ب ر ة أ و دخل دخلها فعليه أ ن يسلم على الموتى ومن الطرائف التي يذكرون أ ن ا ل أ ع م ش وهو سليمان بن مهران أ ح د رجال الصحيح دخل على ج م ا ع ة فقال السلام عليكم فلم يجبه منهم أ ح د فقال بعد ذلك السلام عليكم فلم يجبه أ ح د وفي ا ل ث ا ل ث ة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين هذا ل م و ت ى الذين يسلم عليهم مرتان ومع ذلك لا يجيبون ف قلت وقول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هذا فيه م س أ ل ة وهي أ ن السلام على ا ل أ م و ا ت كالسلام على ا ل أ ح ي ا ء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ولا يشكل على هذا الذي ذكرت لكم ما رواه أ ب و داود والترمذي عن أ ب ي جرين عن أ ب ي جرين جابري بن سليم رضي الله عنه قال رايت عن أ ي ت ل ن ا س ص د ر رجل ر و ن عن أ الناس... ي رجلا يصدر الناس عن ر أ ي ه لا يقول شيئا إ ل ا صدروا عنه فقلت من هذا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله مرتين عليك السلام يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام إ ن عليك السلام ت ح ي ة الموتى قل السلام عليك هذا الحديث لا يعني أ ن من أ ر ا د أ ن يسلم على الموتى ليقول عليك السلام لا و إ ن م ا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا يسلمون على الموتى بقولهم عليك السلام ومما يدل على ذلك قول عبده بن الطبيب عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أ ن يترحم فقال عليك سلام الله ومن ذلك اذ قال الشماخ عليك سلام من أ م ي ر وباركه يد الله في ذاك ا ل أ د ي م الممزق ف أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يبين أ ن سلام المؤمنين المسلمين ؤ م م ن ن ي ا ل على الموتى وعلى ا ل أ ح ي ا ء يخالف ما كان يصنعه أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة وما كانوا يقولونه وهذا فيه ن ك ت ة قال بعض العلماء الدعاء بالسلام هذا دعاء بالخير والدعاء بالخير يستحب أ ن ي ب د أ بالدعاء قبل المدعو له لذلك قول الله سبحانه وسلام علي, علي يوم ولدت ويوم أ م و ت وقول في آ ي ة أ خ ر ى وسلام علي يوم ولدت وسلام, وسلام عليه وقول م ن الله تعالى أ ي ض ا ر ح م ة الله و بركاته عليكم أ ه ل البيت فقالوا الدعاء بالخير ع ا د ة يبدا بالدعاء قبل أ ن يذكر المدعو لا خلافا لي الدعاء بالشر ف إ ن ه يبدا بالمدعو عليه قبل أ ن يذكر الدعاء إ ذ ا ن ا باختصاص الدعاء بذلك المدعو عليه ق و ل الله تعالى ل إ ب ل ي س و إ ن عليك ا ل ل ع ن ة إ ل ى يوم الدين وقول الله سبحانه وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الى, إلى امثال لذلك في ا ل ق ر آ ن العظيم、نعم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين دار, دار القوم المؤمنين. دار, المؤمنين دار القوم المؤمنين هي المقبره ولكن المسلم عليهم حقيقه هم اهلها والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين ولو كان المسلم عليه ا ل م ق ب ر ة لقال صلى الله عليه وسلم السلام عليكي دار قوم مؤمنين وهذا يكون ف ي ه حذف تقديره السلام عليكم أ ه ل ا دار قوم مؤمنين فيكون هذا أ ي ض ا مثالا من أ م ث ل ه م ج ا ز الحذف الذي ذكرناه غير م ر ة نعم إن شاء الله و... اختلف الله العلماء في ت أ و ي ل الاستثناء هنا ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن ا ان شاء الله بكم لاحقون ما معنى الاستثناء في هذا الموقف فقالت ط ا ئ ف ة الرسول صلى الله عليه وسلم م أ م و ر ان لا يقول لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يستثني ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله فمن هنا من هذا, يعني من هذا القبيل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن شاء الله في هذا الموضع و ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة العرب تقول تستثني يعني من كلام من, من اساليب الوحي أ ن يقع الاستثناء في الشيء الذي ليس فيه شك ومن ذلك قول الله تعالى لقد صدق الله صدق س وقالت ل الرؤية ل ه ا ب ح لتدخلن م الحرام آمنين م س وليس ج د شاء الله آمنين وليس الشك إن طائفه ر ق إلى كلام الله ل سبحانه أ و ك كانوا ذلك الذين خطبوا بهذا كانوا يقطعون بأنهم سيدخلون المسجد الحرام مع ذلك وقع الاستثناء سيدخلون وعلى يقطعون بأنهم وقع ي شيء غير ي مشكوك ف فيكون الاستثناء في هذا الحديث من ذلك وقال الطائفة الحديث القبيل ذلك وقال الاستثناء من هذا الاستثناء هنا يعني و إ ن ا ن شاء الله بكم لاحقون في هذه ا ل ب ق ع ة أ ي ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة نعم وددت أني قد رأيت إخواننا قال د رأيت إ خ و ن ن ا ا ق الرسول صلى الله عليه وسلم وددت أ ن ي ر أ ي ت إ خ و ا ن ن ا وهذا منه صلى الله عليه وسلم تمن ل أ ن يرى هؤلاء الذين لم يرهم من أ م ت ه صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف عظيم أ ن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يرى أ م ت ه ونحن أ و ل ى أ ن نكون أ ش د تمنيا و أ ك ث ر تطلعا إ ل ى رؤيته صلى الله عليه وسلم كنديان م ذ ح ج ي ا ن حتى أ ت ي ا ه ف إ ذ ا رجلان من ك ن د ه ف دنا من ه أ ح د ه م ا ل ي ب ا ي ع ه فلما أ خ ذ ي د ه قال ي ا ر س و ل الله أ ر أ ي ت من ر أ ا ك و آ م ن ب ك و ص د ق ك و ا تبعك ماذا ل ه فقال رسول الله صلى الله عليه و س ل م ط و ب ل ه فمسح على يدى ه ا ن صرف ثم أ ت ى ا ل آ خ ر ف أ خ ذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال يا رسول الله أ ر ا ي ت من امن بك وصدقك واتبعك ولم يرك ماذا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له وروى أ ب و داود الطيارسي عن نافع م و ل ى بن عمر قال ل جاء ج ر إ ل ى ابن عمر رضي الله عنهما فقاله ل يا أ ب ا عبد الرحمن أ ن ت م نظرتم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ع ي ن ك م هذه قال نعم قال وكلمتموه ب أ ل س ن ت ك م هذه قال نعم قال وبايعتموه ب أ ي م ا ن ك م هذه قال نعم قال طوبى لكم يا أ ب ا عبد الرحمن فقاله ل ابن عمر رضي الله عنهما اخبرك بما سمعته منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن راني و آ م ن بي وطوبى لمن لم يرني و آ م ن بي ث ل ا ث نعم ف قال و ا يا رسول الله أ ل س ن ا ب إ خ و ا ن ك قال بل أنتم أ ص ح انتم ب ي عليه هذا الله الرسول قول وسلم صلى ل م سأله أ بل ن أ ص ح ا ب ي يريد صلى الله عليه و سلم أ ن لكم م ر ت ب ة هي أ ع ل ى من م ر ت ب ة ا ل أ خ و ة وهي م ر ت ب ة صحبته صلى الله عليه و سلم و ليس هذا منه نفيا ان يكونوا اخوانه إ ن م ا أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن يسموا ب أ ح س ن أ س م ا ئ ه م ل أ ن ا ل ت س م ي ة في مثل هذا تقتضي مدحا و تقتضي حمدا و تقتضي ف ن ا ء ف ح ب الرسول صلى الله عليه و سلم أ ن يسموا ب أ ع ل ى درجاتهم التي لا يلحقون فيها و هي د ر ج ة ا ل ص ح ب ة ف إ ن ه ا د ر ج ة لا يدركهم فيها من ي أ ت ي بعدهم و لا يلحقون فيها فلذلك قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي و أ خ ب ر صلى الله عليه و سلم ب أ ن الذين ي أ ت و ن بعد و لم يروه و ل م ي ر و اتبعوه أ ن ه م إ خ و ا ن ه ن س أ ل الله سبحانه أ ن يجعلنا منهم فضله نعم وإخواننا يأتوا وأنا الحوض الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على فرطهم بعد يعني قوله صلى الله عليه وسلم أ ن ا فرطهم على الحوض أ ي أ ن ه صلى الله عليه وسلم يتقدم أ م ت ه على الحوض فيجدوه, فيجدوه عنده ويقول عرب فرط فلان ر ط ف فرط القوم إ ل ى البئر أ و إ ل ى الحوض أ ي تقدمهم إ ل ي ه ا ليصلح لهم, أو يصلح لهم اله ر السقي حتى إ ذ ا وردوا استقوا نعم كيف تعرف من ياتي بعدك من امتك وهذا سؤال منطقي ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرهم فكيف يعرفهم هو يعرف من راى ومن كان يعرفه في الدنيا ولذلك قالوا ظنوا ان من لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكيف يعرفه فقال وكيف يعني نعم قال أ ر أ ي ت لو كان لرجل خيل غر م ح ج ل ة في خيل دهم بهم أ ل ا يعرف خيله يعني يقصد الرسول, صلى الله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ل أ م ت ه ع ل ا م ة لهم سيما و إ ن لم يكن يعرف أ ش خ ا ص ه م في الدنيا ف إ ن ه يعرفهم بسيماهم في ا ل آ خ ر ة في العرصات كما يعرف الذي له خيل غر م ح ج ل ه يعرف خيله إ ذ ا كانت في ج م ل ة خيل دهم ا ب ه م الغر جمع ا ل أ غ ر و ا ل أ غ ر هو الذي له غ ر ة و ا ل غ ر ة هي بياض في وجه الفرس والمحجله الفرس المحجل هو الذي في قوائمه بياض والدهم جمع ادهم ل أ والدهم أ ا ل أ س و د ا ل د ه م ة السواد وهذا يدعون عن ترى ا والرماح ك أ ن ه ا أ ش ط ا ن بئر في لبان الأدهم يعني في لبان في لبان فرس ي لبان ف هذه من معلقته ا ل م ش و ر ة التي مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي أ م هل عرفت الدار بعد توهمي أ ع ي ا ك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم ك ا ل أ ص م ا ل أ ع ج م ولقد حبست بها طويلا ناقتي اشكو إ ل ى سفع ر و ا ك د ا جثمي ا ل يا دار ع ب ل ة بالجواء تكلمي واعمي صباحا دار ع ب ل ة واسلمي يقول فيها ولقد حفظت و ص ا ة عمي بالضحى إ ذ تقرص الشفتان عن وضح الفم في ح و م ة الموت التي لا تشتكي غمراتها ا ل أ ب ط ا ل غير تغمغم ي إ ذ يتقون بي ا ل أ س ن ة لم أ خ م عنها ولو أ ن ي تضايق مقدمي يدعون لما ر أ ي ت القوم أ ق ب ل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عن تر والرماح ك أ ن ه ا أ ش ط ا ن بئر في لبان ا ل أ د ه م ما زلت أ ر م ي ه م بثغره نحره ولبانه حتى تسربل بالدم ف ز و ر من وقع القنابلبانه وشكا إ ل ي ب ع ب ر ة وتحمحم ي لو كان يدري ما ا ل م ح ا و ر ة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي والخيل تقتحم الخبر بار ع ولقد ا ك... ا ما ب بين س شيظمة شيظمي وأجرد و شفى نفسي و أ ذ ه ب سقما قيل الفوارس ويك عن ترقدمي إ ل ى آ خ ر م قال الأبهم... الالبهم جمع البهيم والبهيم هو الذي لا يخالط لونه لون سواه وهذا يو... الوصف يوصف به الفرس ويوصف به الليل ومنه ا ل أ ب ي ا ت ا ل م ش ه و ر ة في التوسل في الدعاء والتي نسبت للزمخشري ونسبت لغيره يا من يرى مد البعوض جناحها في ظ ل م ة الليل البهيم ا ل أ ل ي ل ي و ي ر ا نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ي أ م ن علي ب ت و ب ة تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول أ و ل يريد ل ر س ل صلى الله عليه وسلم أن من له خيل من أن ذات غ ر ة م ح ج ل ة القوائم تظهر لصاحبها إ ذ ا كانت في ج م ل ة خيل سود لا يخالط سوادها لون غير السواد وهذا يعني أ ن أ م ت ه ي أ ت و ن ه م م ن و ر ة وجوههم و أ ط ر ا ف ه م من اثر الوضوء نعم قالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن ه م ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من الوضوء و أ ن ا فرطهم على ك ت ا ب يعني أ ن هذه ا ل س ي م ة ليست ل أ ح د غيرنا من ا ل أ م م ولكن ذ ل ي ق و ف بان ي ك و ل هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي ي ك و ل هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي ل ك و ن هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون هناك سيما لكي يكون ه ن ه ك سيما لك أ ب ع ا د من أ ي ل ة من عدن لهو اشد بياضا من الثلج و أ ح ل ى من العسل باللبن ولانيته أ ك ث ر من عدد النجوم قالوا يا رسول الله أ و ت ع ر ف ن ا حينئذ قال نعم لكم س ي م ة ليست ل أ ح د من ا ل أ م م تردون علي غرا محجلين من أ ث ر الوضوء نعم فلا يزادن رجل عن حوضي كما ز ا البعير الضال أناديهم ألا هلما ألا د هلم هلم فلا يطردن ز يزادن ا فلا فلا د ن عن رجل حوضه ي ولا يبعدن الذود الطرد و الذود ا ل إ ب ع ا د امنوا قول الراجز يا صاحبي نهنها و ذود اني رأيت إني أ ر ى ح و ض ك م مورودا يعني ذودوا عن حوضكم اطردوا عنه ا ل إ بيان التي ليست لكم و م ن و قول زهير في معلقته ومن لم يذ د عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم وهذا من معلقته التي مطلعها أمن ام من ام أ و ف ا د ابنه لم تكلمي بحومانه الدراج فالمتثلم ي ودار لها بالرقمتين كانها مراجيع وشم في نواشر معصمي بها العين والارام يمشين خلفه واطلاؤها ينهضن من كل مجثم وقفت بها من بعد عشرين حجه فلايا عرفت الدار بعد تواهمي اثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي وهذه القصيده فيها من الحكم الشيء الكثير من ج م ل ة ما يقول فيها وسار حكما قول زهير ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لم يكرم نفسه لا يكرم ي ومن هاب أ س ب ا ب المنايا ينلنه و إ ن يرقى اسباب السماء بسلم ي ويقول ومهما تكن و عند امرئ من خ ل ي ق ة و إ ن خالها تخفى على الناس تعلم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أ و نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إ ل ا ص و ر ة الشحم والدم و إ ن س ف ا ه الشيخ لا حلم بعده وإن بعد سألت سأل و إ ن الفتى بعد ا ل س ف ا ه ة يحلم سالنا ف أ ع ط ي ت م وعدنا فعدتم ومن أ ك ث ر ا ل ت س ا ل ل ي وروايه م ا س ي ح م ي فلا يذادن رجل يذادن عن ح ض ي هي هذه ر و ة الجماعة يحيى اللείفي وروى ذ ا الحرف فلا يحيى ذ ا رجال رواية د ن ي بلا فلا ن ه ي ل و ر و ا ي ة ا ل ج م ا ع ة فلا ي ذ ا د ن بلام التوكيد وجمع رجل ل ف ا يذادن ر ج ا ل المعنى على ر و ا ي ة يحيى لا, أي لا يطردن ُ رَجُل ُ ذ َ ا ا لا د أي ي َ رجل َُ عن حوضه معناه لا ياتي احد فعلا يستحق به الطرد عن الحوض هذا به يُذَادًا المعنى لا لا يُطرَدًا الحوضي يعني لا يأتي فعلا يعني أن يأتي يستحق يُطرد أحد عن وقوله صلى الله عليه وسلم على روايه الجماعه رجال اي سيطردون عن حوضه صلى الله عليه وسلم كما يطرد البعير الضال الذي لا رب له ي أ ت ي ليرد الحوض الذي يستقي فيه رجل فيطرد البعير الضال عن بعرانه نعم أ و ل ا د ي ه م أ ل ا هلم الا هلم هذه ه ل م هذه هي ل غ ة ا ل ح ج ا ز ي ة هلم فيها لغتان ل غ ة الحجازيين و ل غ ة التميميين أ م ا ل غ ة الحجازيين ف إ ن هلم فيها تلزم ص ي غ ة و ا ح د ة سواء اسندت لمفرد أ و لمثنى أ و لجمع ي ن أ و أو لمؤنث فتقول هلم يا زيد و هلم يا زيدان و هلم يا زيدون و هلم يا هند و هلم يا يهند هندان و هلم يا هندات وهذه لغه الحجازيين فتكون على هذه اللغه يكون, على هذه اللغة اسم, فعل يكون اسم فعل ولا يكون فعلا و يكون اسم فعل أ م ر ل أ ن ه يدل على ا ل أ م ر ولا يقبل علامته أ م ا في ل غ ة التميميين ف إ ن هلم ا يكون فعلا و تلحقه الضمائر كما تلحقه سائر ا ل أ ف ع ا ل فتقول هلم ا يا زيدان ي هل م ا يا زيدون هل م ي يا هند هل ممنه يا هندات و ا ل ق ر آ ن العظيم نزلا على ل غ ة الحجازيين في هذا الحرف فقال الله سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين ل إ خ و ا ن ه م هلم الينا إ ولو نزل على لغه تميم لقيل هلموا إ ل ي ن ا أ ي ياتوا إ ل ي ن ا وكذلك قال الله سبحانه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أ ن الله حرم هذا ولو ع كان على لغه تميم لقيل هلموا شهداءكم نعم ق و ل هذا ص ل معناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى فيهم تلك ا ل س ي م ة راى فيهم ا ل غ ر ة والتحجيل ومعنى هذا أ ن ه احتمال أ ن يكون هؤلاء الذين قيل فيهم الذين ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين طردوا أ ن ه م من المنافقين فكانوا يصلون كما ي ص ل الناس فلهم السيما ولكن ولذلك ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعني يوطنون غير ما يظهرون لذلك طردوا عن الحوض نعم و نعم نعم تفضل فيقال إنهم قد, بدلوا بعدك ف... انهم قد بدلوا بعدك يعني بدلوا سنتك وغيروها وعلى ذلك يحتمل أ ن يكون هؤلاء من الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه م هم الذين بدلوا بعده ويحتمل أ ن يكون هذا مقصودا به كل أ م ت ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كل من بدل منهم ولذلك قال ابن عبد البر كل من ابتدع في الدين ما لا يرضاه الله ولا ي أ ذ ن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين و أ ش د الناس واشدهم طردا عنه من فارق جماعه المسلمين من خالف ج م ا ع ة المسلمين وفارقهم ومثل الروافد و ا ل م ع ت ز ل ة والخوارج والظلم ة المسرفين في الظلم وطمس الحق وقتل أ ه ل ه كل أ و ل ئ ك يخاف عليهم أ ن يكونوا عنو بهذا الحديث لكن لا يخلد في النار إ ل ا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال ح ب ة من خردل من إ ي م ا ن ويعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء、نعم. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فبعدا فبعدا فبعدا السحق البعد منه قول الله سبحانه ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء, أو كأن فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهويبه الريح في مكان سحيق اي في مكان بعيد لكن قوله العرب سحقا وبعدا هذا دائما يكون يخرج مخرج الدعاء على الانسان نعم هذا الحديث روى مسلم في صحيحه عن معني بن عيسى عن مالك بهذا الاسناد الذي في الموطاه ل عبيد رحمه الله, قال. رحمه الله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان عثمان عن عن بن عن عن حمران بن عفان أن عثمان بن عفان أبيه على مالك هشام م ا جلس ل قال ع د فجاء ا م بماء ؤ ذ فآذنه ن فدعى فتوضى بصلاة العصر فدعى بماء فتوضأ ثم قال والله لولا حديثا لو لا أنه في كتاب الله ما لأحدثنكم أنه حدثتكمه ثم في قال س م عبيد ت يتوضأ رسول امرئ غفر وسلم فيحسن يقول وضوءا الله صلى الله عليه يصلي الصلاة إلا غفر له ما من ثم ما ن وبين ه يصليها ب ي الصلاة الأخرى حتى حتى يصليها قال حتى ع الله ر حدثني م ه الله ح عن مالك عن هشام بن ع ر و ة ا ل م تقدمت ر ج مرارا ت تقدمت ه م قد مات سنة 45 أو 100 عن ابيه ع ر و ة بن الزبير المتوفى سنه اربعين وتسعين عن حمران هو حمران بن أ ب ا ن الفارسي الفقيه م و ل ى أ م ي ر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان التمر من سبيعين التمر وعين التمر هذه ق ر ي ة قرب ا ل أ ن ب ا ر غ ر ب ي ة ا ل ك و ف ة في العراق وكان ث ق ة قليل حديث مات س ن ة بضع وثمانين نعم المقاعد ن بن عفان ج س على ل ا المقاعد هذه مساطب كانت حول المسجد النبوي يجلس عليها الناس وقيل بين المقاعد هذه ح ج ا ر ة كانت حول دار عثمان بن عفان يجلس عليها مع الناس نعم فجاء المؤذن فاذنه بصلاه العصر يعني أ خ ب ر ه أ ن الناس قد اجتمعوا ل ص ل ا ة العصر بعد أ ن أ ذ ن ذلك المؤذن نعم فدعا بماء ف ت و ض أ ثم قال والله لاحدثنكم حديثا ً لولا انه في كتاب الله ما حدثتكم هذا الحديث ولماذا يمتنع عثمان رضي الله عنه ان ح د ث الحديث و ا ل آ ي ة التي نعم تدرى يجينا في ا ل أ خ ي ر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امر ان ي ت و ض أ فيحسن وضوءه ثم يصلي ا ل ص ل ا ة إ ل ا غفر له ما بينه وبين ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى حتى يصليها نعم قال يحيى قال مالك أ ر ا ه يريد هذه, أراه. أراه يريد هذه الايه آ ي ة أقم ل ل ص ا ة ط ر ف وهذه هي ا ل آ ي ة التي ظن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ان ل ل ه أ امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقصدها لما قالهم لولا أ ن ه في كتاب الله يعني لولا أ ن معنى هذا الحديث في آ ي ة من كتاب الله ما ذكرتها ظن مالك أ ن هذه ا ل آ ي ة التي يقصدها عثمان هي قول الله تعالى أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار و ز ل ف من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات هذا موضع و الشاهد ل أ ن ا ل ص ل ا ة من الحسنات وتكون ك ف ا ر ة لما بينها وبين ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى فتذهب السيئات ف ر أ ى مالك أ ن ا ل آ ي ة التي نزع بها عثمان رضي الله عنه هي هذه والشاهد فيها هو قول الله سبحانه إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد عبد عن عطاء بن يسار عن بن عن بن عن يسار الصلابجي عطاء مالك أسلم الله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 حتى تخرج م نافله أذنيه ذ ف إ غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه خرجت تخرج حتى تحت من من أ ظ ا ر ر ج ي قال ثم كان المسجد مشيه إلى و صلاته نافلة نافلة له نافلة. ثم、وصلاته. ثم ثم كان مشيه إ ل ى المسجد و صلاته نافله ة هذا الحديث نرجعه شاء الله الحديث عنه لأنه الحديث شاء الحديث المسجد القادم لأنه فيه كلام ا إلى في في إن ن س نكتفي بهذا أ ر ى هذا ا ل ش أ ن عندكم في ازدياد